السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى على سرور متقابلين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 في أول ليلة من ليالي أفضل أيام الدنيا ليلة اول أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة قد من الله علينا رغم تقصيرنا بأن أحيانا لندرك هذه الرحمات وتلك النفحات والزكي الأريب هو من عرض نفسه لهذه الرحمات وتلك النفحات لعله تصيبه رحمة من ربه لا يشقى بعدها أبدا نسأل الله أن يخرجنا من هذه الأيام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور نسأل الله ألا يخرجنا من هذه الأيام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور نسأل الله أن يعيننا فيها وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته نسأل الله أن يكتب لنا أجرها وأن يدخر لنا ذخرها وأن لا يجعلنا بذنوبنا من المحرومين نسال الله أن يعاملنا برحمته وفضله جل جلاله الجواد الكريم الرؤوف الرحيم تكلمنا من قبل في ليالي ماضيات عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح؟ فيها أحب إلى الله من هذه الأيام التي نحن في ليلة أول يوم منها العشر الأوائل من ذي الحجة ما من أيام لا يوجد أيام على الإطلاق العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر الصلاة في هذه الأيام أحب إلى الله جل وعلا وعنده يأجر عليها ويعطي عليها أفضل مما يعطي على مثلها في الأيام الأخر وكذا الصيام وكذا الذكر وكذا الدعاء وكذا قراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والإصلاح بين الناس وكف الأذى وإماتة الأذى عن طريق الناس والكلمه الطيبة والعمل الصالح كل هذا إيقاعه في هذه الأيام يضاعف الأجر عليه كيف لا وهو أحب إلى الله من إيقاعه في مثل في غير هذه الأيام. وتكلمنا عن بعض الأمور التي هي من أفضل ما تغتنم به الأجور العظيمة في أفضل أيام العمر فتكلمنا عن الصلاة وتكلمنا في الليلة الماضية عن الصيام ونتكلم في هذه الدقائق المعدودات أيضا عن شيء من أثمن ما تغتنم به الأجور نتكلم عن تجارة لا تعرف الخسارة نتكلم عن تجارة رابحة رابحة لا احتمال فيها للخسارة كيف وهي تجارة كيف لا وهي تجارة مع الله وتعامل مع كتاب الله كتاب الله أفضل الكتب على الإطلاق كتاب الله أعظم الكتب على الإطلاق كتاب الله فيه كلام ربنا جل جلاله كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه محفوظ بحفظ الله له إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كتاب فيه خبر من كان قبلنا وفي هذا الكتاب حكم ما بيننا وفي هذا الكتاب نبأ من يأتي من بعدنا هو الفصل ليس بالهزد من قال بهذا الكتاب صدق من حكم بهذا الكتاب عدل من عمل بهذا الكتاب سعد وأجر من قال بهذا الكتاب، من قال بهذا القرآن صدق، من حكم بهذا القرآن عدل، من عمل به سعد في الدنيا وتنعم في الآخرة، إنه كتاب رب العالمين، إنه القرآن الكريم، إنه منهج السعادة في الدنيا، والنعيم في الآخرة، أجل، منهج السعادة في الدنيا السعادة في الدنيا طريقها القرآن طريقها القرآن قراءة وتفهما وعملا وتدبرا ودعوة السعادة في الآخرة طريقها كتاب الله جل وعلا قراءة وتدبرا وتفهما وعملا ودعوة القرآن الكريم القرآن الكريم بكل وضوح منهج للسعادة في الدنيا للسعادة في الدنيا وللنعيم في الآخرة للسعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة قال ربي وأحق القول قول ربي فمن اتبع ذا فلا يضل ولا يشقى، القرآن هداية من الله، من اتبع ما فيه من الهدى لا يضل، لا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وهذا الكلام عن الدنيا، ومن اعرض عن ذكري، من ظل إن القرآن وظيفته أن تزين به الجدران، أن يوضع في مقدمات السيارات، أن يوضع في علبه قطيفة، أن يهدى لطفل في مسابقة ليست وظيفة المصحف هذه، إنما وظيفة المصحف أن يقرأ الناس ما فيه، أن يتدبر الناس ما فيه، أن يعمل الناس بما فيه ليسعدوا في الدنيا وينعموا في الآخرة. فمن اتبع هدايا الموجود بين دفتي المصحف فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الدنيا ومن أعرض عن ذكري بحث عن السعادة في ميدان غير ميدان القرآن فإن لك نشة لسه ما تكلمناش عن الآخرة لازال الكلام عن الدنيا والدنيا الناس فيها فريقان بالنسبة لتعاملهم مع القرآن فمن اتبع هدايا من أقبل على القرآن قراءة وتدبرا وتفاهما وحفظا وعملا وتعلما فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري انشغل عن القرآن؟ أعطى ظاهره للقرآن فإن له معيشة ضنكا بكل ما تحمله الكلمة من معاني فإن له معيشة ضنكا هذا في الدنيا يكون الناس فريقا قال ونحشره هذا الذي أعرض هذا الذي ترك القرآن وانشغل عن القرآن ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا لتقرأ، لتتفهم، لتتدبر، لتتلو، لتتعلم، لتعمل كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يعرض عنه الرحمن لانه في الدنيا أعرض عن كلام الرحمن التعامل مع القرآن الإقبال على القرآن اسمعها مني واحفظها ولا تنسها ابدا التعامل مع المصحة الإقبال على القرآن الاهتمام بالقرآن تجارة لا تعرف الخسارة تعرف البركة تعرف الطمأنينة تعرف السكينة تعرف الراحة الإقبال على القرآن في كل لحظات حياتك وخصوصا مواسم الخير منها فيه الطمأنينة والراحة والسعادة قال ربي جل جلاله عن هذه التجارة التي لا تعرف الخسارة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور لن تبور مش لا تبور لا لن <تصفيق> نفي لازم مستمر تاني، ثلاثة أشياء تجارة لا تعرف الخسارة هذه تجارة لا تعرف إلا الربح والربح فيها سعادة الدنيا ونعيم الآخرة إن الذين يتلون كتاب الله القرآن وأقاموا الصلاة كلمنا عن الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرورا وعلى أولئك أهل القرآن أهل الصلاة أهل الإنفاق في سبيل الله يرجون تجارة لن تبور لن تبور هذا كلام ربنا هذه تجارة لا تعرف الخسارة قال نبينا صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا أمة القرآن وانفضوا التراب عن مصاحفكم، هذه المصاحف ليس مكانها على الرفوف يعلوها التراب، هذه المصاحف ليس مكانها علب القطيفة، ليس مكانها صدر المجالس والجدران ومقدمات السيارات، ليس مكانها ولا وظيفتها أن تعطى جائزة في مسابقة، إنما وظيفة هذا المصحف أن نعمل بما فيه، أن نقرأ ما فيه، أن نتدبر ما فيه، أن نستلهم الهداية منه، أن نلزم ما فيه من الإرشاد، قال نبينا صلى الله عليه وسلم، اقرا القرآن، اقرأوا القرآن هذا كلام نبيكم يا أمة القرآن اقرأوا القرآن فإن لكم تؤجرون عليه يجر على قراءة القرآن أجل قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها تعالوا نتكلم بلغة التجارة بلغة الحساب المصحف الذي هو موجود في كل بيوتنا ومحلاتنا وموجود في كل مكان المصحف لما تنظر في وجه صفحة واحدة بس من المصحف تجد ان هي خمستاشر سطر 15 سطر السطر الواحد في, في المتوسط يعني يزيد أو يقل والأكثر أنه يزيد حوالي 30 حرف 30 حرف في السطر الواحد في 15 سطر يعني 450 حرف تقريباً 450 حرف يعني 450 حسنة في عشرة يعني أربعة تلاف وخمسمائة حسنة الوجه ده الصفحة دي صفحة واحدة بس في كم من الوقت تقرأها في دقيقة دقيقتان ثلاث أربع خمس دقائق عشر دقائق مش ممكن لا تتجاوز دقيقة أو ثلاث دقائق لكن اجعلها عشر دقائق أربع تلاف وخمسمائة حسنة في خمس دقائق في عشر دقائق كم تحتاج من الواحد منا لجه تحتاج تعب ايه الواحد يتعب ايه علشان يقرأ الوجه ده من القرآن اللي الناس الذين يظنون ان الذي لا يقرا القران الا في رمضان هاجر للقران هؤلاء اناس طيبون لا الذي يمر عليه يوم لا يفتح فيه المصحف مقصر في حق نفسه هاجر لافضل الكلام لا يصح ابدا ابدا ولا يليق ابدا بمسلم يعلم أن هذا كلام الله أن يمر عليه يوم لا يفتح فيه المسق ترى لو كان هذا القرآن أو هذه الكلمات من فلان أو من فلان كان يقبل عليه وكل شوية يفتح سبحان الله لله المثل الأعلى هذا كلام الله معين لا ينضب كلما قرأت فيه استمتع قلبك وانتعشت روحك وجدت السكينة شعرت بالطمأنينة بالإيمان يتجدد في قلبك ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأعلى ذكر الله قراءة القرآن قراءة القرآن اسمع مرة ثانية لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه يعني يا رسول الله كل سطر بحسنة كل كلمة بحسنة لا كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف اين تجد هذه التجاره الا عند الله الا في التعامل مع كتاب الله جل جلاله واسمع الى تلك المنزله لا تحصلها الا بالاقبال على القران الا بالاهتمام بكتاب الله جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم إن لله الملك القدير الغني الحميد إن لله من الناس اهلين وخاصه أهل القرآن يا رب جعلنا منهم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أهل القرآن، انت من أهل القرآن؟ انت قريب من القرآن؟ تقرأ القرآن، تتأمل في القرآن، تتذبر في القرآن، تتفهم آيات القرآن، تقرأ في معاني القرآن، تتدبر أم أنك بعيد عن القرآن؟ لا يليق ابدا لا يليق ابدا أن يمر عليك يوم لا تستمتع فيه بكتاب الله وتمتع قلبك. وتجلب السكين لحياتك ولروحك ولفؤادك بالإقبال على كتاب الله إن لله مش لفلان ولا فلان ولا فلان لما يقال إن فلان من خاصة الرئيس الفلاني ولا الوزير الفلان سبحان الله لا الملك القدير جل جلال الله له من الناس أهلين اصطفاهم واختارهم وجعلهم أهل وخاصه له جل جلاله أهل القرآن هم أهل الله وخاصته واسمع من هم أفضل الناس يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم خيركم أفضلكم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم أفضلكم ليس أوجهكم ولا أكثركم مالا ولا أشهركم ولا من يشار إليه بالبنان خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرف أين منزلتك يا عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين إن الله يرفع بهذا القرآن بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة يا رب لا تحرمنا من فضلك يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقه ورتل فان منزلتك في الجنه عند آخر آية كنت تقراها في الدنيا اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا حزن من يحرم نفسه من القراءة والترتيل ماذا يقال لك يوم القيامة؟ هل يقال لك اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؟ ما فيش ترتيل في الدنيا إنما يقال لمن كان حاله الترتيل والقراءة في الدنيا اقرأ, اقرأ ورقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك الجنة درجات الجنة درجات والنار دركات نسأل الله أن يجيرنا من عذابه وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى فانما منزلتك في الجنه عند اخر ايه كنت تقراها في الدنيا اللي ما بيقراش بقى ماذا يقال له سبحان الله يا لسعاده هذا الذي ينادى علي لما كان حاله في الدنيا القراءة لما لما كان انشغاله في الدنيا الترتيل والحفظ والمراجعة لما كان حاله في الدنيا الاقبال على كتاب الله يسمع في الاخره اقرا اقرا ورق ورتل اقرا ورق ورتل من اين اتاه ذلك تكون ترتل في الدنيا طب اللي مالوش ماضي اللي كان في الدنيا لا يقرا ولا يرتل ماذا يقال له؟ لا يقال له ذلك يحرم من ذلك سبحان الله إنما يقال لمن يرتل في الدنيا يقبل على المصحف قراءة وتفهم وتدبر ومراجعة وحفظ يقال له يا عبد الله اقرأ اقرأ وارقى ارتفع في درجات الجنة اقرا ورق ورتل كما كنت كما كنت ترتل في الدنيا هذه مترتبه على تلك هذه مبنية على تلك يا لحسرتي من لم يكن له في دنياه حال مع القران ماذا يقال له هل يقال له كما كنت ترتل هو ما كان يرتل هو ما كان يرتل على مصحفه الغبار جعل مصحفه في علبة من القطيفة جعل مصحفه في مقدمة السيارة جعل مصحفه على الجدران جعل مصحفه هدية لطفل في مسابقة سبحان الله، وهل وليست هذه وظيفة المصحف إنما الذي كان له حال قراءة وترتيل ومراجعة وحفظ وتلاوه وتفهم وتدبر وعمل بما في كتاب الله ينادى عليه ويسمع هذا النداء، اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، اسمع يا عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن اللي بيقرأ القرآن بسهولة ويسر السهولة واليسر تأتي بالممارسة بالقراءة بالترديد بالسماع بالحفظ بالمراجعة تأتي <تصفيق> يأتي التمكن من القراءة وليس بهاجره وليس بان يتركه ولا يأتي إلا الفين بعد الفين إنما يكون ماهرا به إذا أقبل عليه تفهما وتعلما وقراءة وتدبرا قال صلى الله عليه وسلم الماجر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة اللي بيقرأ القرآن بسهولة ويسر كذا كأنه ماء ينساب مع الملائكة السفرة الكرام البررة طيب والذي يجد مشقه في قراءة القرآن أبشر أبشر يا عبد الله قال والذي يقرأ القرآن ويتتع فيه وهو عليه شاق له أجران يترك الذي يشق عليه القرآن يترك أجران سبحان الله والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران له أجران سبحان الله اللهم لا تحرمنا من فضلك يا جواد يا كريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع وانتبه وصل على رسول الله صلى الله عليه اسمع هذا الحديث وتامل فيه جيدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم ايه من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت يا لفرحتي من يعلم القرآن ومن يحفظ القرآن ابنك أو بنتك أي صغير في عائلتك في أسرتك كن أنت أسبق من غيرك لتعلمه الفاتحة لتعلمه الفاتحة تعلمه ما تيسر من القرآن كل ما قرأ هذه الآيات يؤجر وتؤجر لا ينقص ذلك من أجره شيء كان له ثوابها ما تليت لما يكبر هذا الصغير ويعلم غيره يؤجر هذا الغير ويؤجر هذا الصغير الذي كبر وعلم ويؤجر من عل ويؤجر من علمه أولاً كان له ثوابها ما تليت يعني ممكن بعد ميت قيل يكون في ميزان حسناتي ثواب قراءة آية أجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتموا بتعليم الأولاد والبنات والله من أربح التجارات تعليم الأولاد والبنات قراءة القرآن وأنا خصصت الفاتحة بالذكر لأنها أكثر ما سيقرا في حياته إذا لم يصلي إلا الفريضة في اليوم والليلة سيقرأ الفاتحة سبع عشرة مرة فإذا صلى السنن زاد ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة وزاد الضحى وزاد الوتر وإن صلى القيام صلى ويقرأ الفاتحه بأعداد كثيرة في اليوم والليلة فإذا علم غيره فإذا عاش هذا الصغير خمسون عاماً ستون سبعون ثمانون عاماً وعلم غيره إذا علم خمسة من أبناء المسلمين وبنات المسلمين إذا علم أولاده ذلك كان لهم الأجر معهم ولمن علمهم أولاً من دل على خير كان له مثل أجر فاعل الدال على الخير له كأجر فاعله من دل على هدى من دعا إلى هدى كل هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له اجر مثل اجر من عمل به لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد فيش حاجه تستاهل الحسد والحسد هنا بمعنى الغبطة الحسد المذموم ان انت تتمنى ان نعمه تزول من فلان حتى لو لم تاتيك هذا مذموم ولا يمدح بأي حال من الأحوال إنما الغبطة ان أنت تحسد فلان يعني تغبطه على ما عنده من النعم لا تتمنى أن تزول من عنده وتتمنى مثلها لنفسك من غير أن تزول عن هذا الإنسان لا حسد لا شيء يستحق الغبطة وان انت تتمنى ان يكون عندك مثله إلا في اثنتين هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبك باء الدنيا واللي فيها كلها لا تساوي شيء إنما الذي يستحق هو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن يا من علمك الله القرآن هو بك بعد القرآن أن تترك القرآن سبحان الله رجل علمه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق دل أنت تتمنى أن يكون عندك مثل الذي عنده يكون عندك ما عنده من القرآن لتقوم به لتقرأه فيه لتتدبر في معاني لتلزم ما فيه من الإرشاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ثاني أمر من رسول الله وثالث ورابع وعاشر اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه اقرأوا القرآن فإنه يوم القيامة يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أنا أسألك، وجعل الإجابة بينك وبين الله، هل القرآن سيشفع فيك يوم القيامة، أو أنك هجرته وقطعت العلاقة التي بينك وبينه؟ لا تقطع هذه العلاقة لا تجعل هذه العلاقة ضعيفة استمسك بالعلاقة التي بينك وبين القرآن <تصفيق> فإنه يأتي شفيعا لاصحابه يوم القيامة <تصفيق> كن من أهل القرآن من أصحاب القرآن من أهل التلاوه من أهل القراءة من أهل الترتيل من أهل التفاهم والتدبر والعمل بما في القرآن ليشفع فيك يوم القيامة قال ربنا جل جلاله <تصفيق> لو أنزلنا هذا القرآن على جبل صخر أصم حجارة لرايته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان الله القرآن لو نزل على جبل حجارة صماء لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ألا يؤثر ذلك في قلبك ألا تستجلب الطمأنينة والراحة والسكينة لقلبك من هذا القرآن قال ربي جل جلاله ألم يأني, لسه الوقت ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق لسه ما جاش الوقت اللي أنت تلين قلبك بقراءة القرآن بتلاوة القرآن بمراجعة ما في كتاب ربك سبحان الله سيأتي هذا القلب الخشوع والسكين والطمأنين والراحة من أين إلا من كتاب الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد اسبوع الجاي ابدا كمان شهر ابدا ان شاء الله من اول الشهر اللي جاي هبدا المراجعه وهرجع تاني هيبقى لي ورد و و سبحان الله ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد اصلهم ايه فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعني خلاص يا رب فيش امل لا اعلموا دي بعدها على طول أن الله يحيي الأرض بعد موتها مش القلب القاسي لا دا لو هذا القلب ميت يحييه الله بالقرآن القرآن يا أمة القرآن هلموا إلى القرآن في أيام مباركات طيبات أقبلوا من جديد على القرآن قراءة وتدبرا وتفهما ولزوما لما فيه من الإرشاد أقبلوا على القرآن قران في كل الأيام قراءة حرف بحسن والحسن بعشر أمثالها والعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من مثيله في سائر الأيام فالأجر على كل الأعمال الصالحة ومنها قراءة القرآن أعظم وأعظم وأعظم أدركوا قلوبكم احيوا قلوبكم بكتاب ربكم أسأل الله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وذهاب غمومنا إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه أسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن اللهم لا تخرجنا من تلك الأيام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور إلى لقاء في الليلة المقبلة مع عبالة أخرى مما يغتنب به الأجور في أيام فاضلات طيبات أكتفي بهذا القدر استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.